एकसष्ट क्रमवाचक संख्या अल आद अल, अल तर्तीबिया पहिला महिना जानेवारी आहे الشهر الاول هو يناير الشهر الاول هو يناير ثاني महिना فبراير आहे الشهر الثاني هو فبراير الشهر الثاني هو فبراير तिसरा महिना मार्च आहे الشهر الثالث هو مارس الشهر الثالث هو مارس चौथा महिना एप्रिल आहे الشهر الرابع هو ابريل الشهر الرابع هو ابريل पाचवा महिना मे आहे الشهر الخامس هو مايو الشهر الخامس هو مايو सहावा <صحابة> महिना <مهنة> يونيه الشهر السادس هو يونيو الشهر السادس هو يونيو سته اشهر هي نصف سنه سته اشهر هي نصف سنه يناير فبراير مارس يناير فبراير مارس يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو ابريل مايو ويونيو ابريل مايو يونيو سابعا مهنا يوليو है الشهر السابع هو يوليو الشهر السابع هو يوليو الثامن महीना اغسطس आहे الشهر الثامن هو اغسطس الشهر الثامن هو اغسطس नववा महिना सप्टेंबर आहे الشهر التاسع هو सप्टेंबर الشهر التاسع هو सप्टेंबर 10वा महिना ऑक्टोबर आहे الشهر العاشر هو اكتوبر الشهر العاشر هو اكتوبر 11वा महिना नोव्हेंबर आहे الشهر الحادي عشر هو نوفمبر الشهر الحادي عشر هو نوفمبر 12वा महिना डिसेंबर आहे الشهر الثاني عشر هو ديسمبر الشهر الثاني عشر هو ديسمبر بارا مهنانца ایک ورش بنت اثنى عشر شهراً هي سنة اثنى عشر شهراً هي سنة جولاي، اوغسط، سبتمبر يوليو، اغسطس September, julio, agosto, September. October, November, December. October, November, December. October, November, what December? October, November, December.